واجمعنا به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وارض اللهم عن صحابة نبيك إجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أحبتنا في الله في كل مكان متابعونا عبر قناة السنة النبوية أينما كنتم وتواجدتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من طيبة الطيبة ومن رحاب المسيد النبوي الشريف نحييكم ونرحب بكم ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث المباشر لأداني وصلاة المغرب في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل ومتمنين لكم محبتنا الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر قناة السنة النبوية من المسجد النبو الشريف أحبتنا الكرام من طيبة الطيبة من مدينة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ومن هذا الجوار الكريم نعيش معكم هذه اللحظات المباركة فنحن في دار هجرته صلى الله عليه وسلم وموطن ولايته والتي منها انتشر النور فعم الدنيا وجلل أركانها فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها أصحابه من المهاجرين والأنصار حتى أصبح هذا الحب دما يجري في عروقهم ونفسا يتردد مع أنفاسهم وما هذه المشاهد الإيمانية إلا شاهد وواقع ملموس للمحبة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه مدينة رسول الله اختصها الله سبحانه وتعالى بفضائل من عنده ومزايا من فضله فهي في الدنيا أفضل البقاع بعد مكة المكرمة كرمها الله وشرفها من فضائلها أنها دار هجرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فهي الحاضن الأول والمستقبل الأول إذ أعرض عنه صلى الله عليه وسلم العرب قاطبة فجاء أهل المدينة فكانوا خير مستضيف لخير ضيف فعرف الله لهم فضلهم وبيّن في كتابه الشريف شأنهم وغدت المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته أفضل البقاع على وجه الأرض بعد مكة المكرمة وها نحن أحبتنا الكرام نشاهد معكم ونمتع أنظارنا بهذه الجموع الغفيرة التي جاءت من كل مكان من كل حد وصوب من كل جزء على وجه الأرض لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى مسجده الشريف فهو أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها كما أخبر من لا ينطق عن الهوى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا وها هي هذه الجموع الغفيرة التي جاءت طلبا لما عند المولى سبحانه وتعالى من خير وثواب حبتنا الكرام لحظات ويرفع أدان المغرب الله أكبر الله أكبر الله Ashhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu anna Muhammad al-Rasoolu Allah anna Muhammad al يا على عيّ على الفنا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 والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا إخوة الإيمان احبتنا في الله في كل مكان نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة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 لا نزال معكم أحبتنا الكرام في هذا النقل عبر شاشة قناة السنة النبوية من داخل المسجد النبو الشريف وها هو وقد امتلأ بالزوار والمرتادين وقاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مختلف جنسياتهم وألسنتهم جميعهم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توحدت قلوبهم وصفت أرواحهم جاءوا لغاية واحدة ومقصد واحد اللجوء إلى المولى سبحانه وتعالى والتقرب إليه ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين عظيم هو دين الإسلام الذي وحد هذه القلوب المختلفة ووحد صفهم وجعلهم إخوة متحابين في الله جاءوا إلى هذه البقاع الطاهرة إلى مسجد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقد شدوا الرحال إليه مضحين بالمال والولد والراحة بحثاً عن القرب من المولى سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه وإناخة المطايا والمطالب ببابه الكريم الكل هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو ما عند الله عز وجل من خير وثواب يسألونه تبارك وتعالى ويرفعون إليه أكف الضراعة خشية ورهبة ومحبة لما عند الله عز وجل متيقنين إجابة دعوتهم فهم في خير البقاع إلى الله عز وجل في مسجد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وبين الأدان والإقامة هذا الوقت المبارك الذي تستجاب فيه الدعوات كما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأدان والإقامة اللهم إن العطاء عطاؤك والجمال جمالك والفضل منك وحدك اهدنا إلى ما تحبه وترضاه وبلغنا به جنتك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 واغفر اللهم لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا واكتب يا إلهنا لنا عفوك ورضاك عنا برحمتك وعفوك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا وبارك لنا في أرزاقنا وذرياتنا وأتمم علينا الصحة والعافية في أبداننا اللهم ابعد عنا كل حزن وشقاء وبشرنا بما يسرنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اكتب لنا رضاك وأسعدنا بقربك ونجواك وكفنا وغننا عمن سواك واسع للهم سعادتنا في قلوبنا واشرح للخير صدورنا وأنر بنورك دروبنا وحقق لنا رجاءنا وآمى لنا فيك يا رب العالمين وألبسنا اللهم لباس الصحة والعافية واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا يا إلهنا من حيث لا نحتسب اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك متعلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون فلا تحرمنا حبك وعفوك ورضاك والجنة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحبتنا الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة المغرب من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حيا على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Istavu, Allahu akbar Allahu akbar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 قَوْلِ قُمْ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَةَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا ناصر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 فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله أكبر الله أكبر Sami Allahu liman habida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allah Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddeen Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصiraatul mustakim Siraatul lezina an'amta alayhim Oyril maghdub alayhim Ola ضالين آمين قل يا أيها الكافرون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 Allahu akbar Samia Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar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 الله أكبر الله Hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان انقضت شعائر صلاة المغرب من رحام المسجد النبو الشريف في المدينة المنورة لهذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر شوال عام 1445 وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبو الشريف الشيخ صلاح البدير أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل أحبتنا الكرام هقد وصلنا معكم لختام هذا النقل المبارك ويسعدني أن أنقل لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف يتقدمهم الأستاذ سامي الصعدي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله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 من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح متفق عليه والغدو والرواح إلى بيوت الله جزاؤه أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلاً أي ضيافة وكرامة كما قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من عطور رحب وكلما كان العبد حريصا على الصلاه في المسجد غدوا